قل أعوذ بعبد فلَقَ مِنْ شر ما فلَقَ وَمِنْ شر غاصِبٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شر نَفَثَتِ فِي العُقَدَ وَمِنْ شر حَسِدٍ إِذَا حَسَدَ